بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب تصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي أَعْنَاقِنَا قَدْ وَثَقَ وَبِأَصْحَابِنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إن نحن عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا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 وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَبِيلَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ لِهَوْلِهِم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى فِ فَهُم يُزَعُون حتىََّ إِذَا مَ جُهَا شَهِذَ عَلَيْهِ سَمْبُهُم وَأَبَصَارُهُم وَجُلُودُهُم بِمَا كانَوا يَعمَلُون وَقالَاوا لِجُلُودِهِم لِمَا شَهِدتُم عَلَيلى قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَماَا قُم تَسْتَتِونَ أَ يشحَدَ لَكُم سَمعكُم وَلَا أَدَفَاركُم وَل جُلودكُمْ وَلاكِ وَنَا تُمْ أنن الله ل يَعلَمُ ككثيرًا مِمَّ تَعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارُ مَسْوَدٍ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَزِبِينَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألل الذين أضلانا من الجن وَالْإِنسَ نَجْعَلُهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آملا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ لا لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والَّذينَ لَا يُؤمنِونَ فِي آذَالِهِم وَقَُ وَهُو عَلَيْْهِ معَمَ وَُولِكَ يُونَ دَونَ مِن م كَ بَعيد وَلَقدَد آتَنَ موسَكِتابَابَ فَخْتُلِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها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 لا يَسْأَمُ إِسَالُ مِنْ دُعَِ الْخَيرِ وَإِمَّ السَّهُ الشَّرّ فَيَُوسُ قَنُوطُ وَل إِنْ أَذَ قَنهُ رَحْمَةًَ منا من بعد يضل ا منست فل يقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولاذجعت الى ربي ولاذجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئ ان الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأْبَ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ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 أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ